وَهَدِينَا إلَى سَوَائِ الصِّرَاطِ إِنَّهَا ذَا أَخِيلَهُ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَتٌ وَلِيَ نَعْجَتٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِي هَاءً فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال عجتك الى لعاجه وانك كثيرا من الخلطاء الى يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا الا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّ مَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّآبًا يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ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 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب آذل الله إليك مبارك اللي يدبر آياته كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلِيمًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَاب إذ أرضع عليه بالعشي الصافلات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فاطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس ليمان على كرسيه جسدا ثم وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ من بعدي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عدن لزلفا وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنًا مَّأْوٰبًا وَذِكْرُ عَبْدِنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ كُبِّرَ لِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وخذ بيديك ضغففاضرب به ولا تحنث إن وجدناه صابرا إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ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 إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ هذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ جَهَنَّمَ مَأْوَاهُمْ فَبِئْسَ الْمِهَادُ هَٰذَا فَلْيَذُوقُوا حَمِيمَ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 أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يختصرون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إن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 إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأم لأم جهنم منك ومن ما من تبعك منهم أجمعين قل ما أسألكم عليه من أجر قل ما أسألكم عليهم من أجير وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا نبأه بعد حين